إِذِ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّهَ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا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 فإما تفطفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يُحِبُّ الخائنين لا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون واعد لهم ما استطعت من قوه وبالرباط الخيل ترهبون به عدو الله ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهِ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 يا ايها النبي احرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم 20 صابرون يغلبون 200 وان يكن منكم 100 يغلبون 1000 من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون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 يا ايها النبي قل لمن في أيديكم من الاسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا ان يعلم الله بقلوبكم خيرا ياتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم فإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فَأَمْكَنَ منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا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 وقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غير قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم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 وأولئك هم الفائزون يبشرهم رب برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكبرى على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وَأَموال ن قََفتتمهاَا وَتجارَة تخشََ كسادهاَا وَمسكِ تضونها أَحَبَّ إليكُ من الله وَرسُوله وجههادٍ فيِي سَبييل فترّص حتى يأتي الله بأَمْرِهِ واللههُ لا يَحد قو الفاسقين.